سابقاً في نهاية العالم وما بعدها القرآن الكريم دعونا نتفق في البداية على أنه كتاب سماوي قبل نهاية العالم هناك علامات توقيت الساعة لا يعلمه إلا الله وحده. سيحدث حدثان هائلان في يوم واحد يهزان الكرة الأرضية حين مرور القزيفة بجانب الشمس سوف تسبب انفجار الشمس بعد انتهاء الحياة على سطح الأرض سيتوقف الزمن تماماً هناك فرق فعلاً بين يوم القيامة الذي تحدثنا عنه وبين يوم البعض إما أن يأخذ الإنسان كتابه بيمينه أو أن يأخذ كتابه بشماله ويبدأ الحساب بوقوف الناس في صف واحد حساب الأفراد سوف يقسم الناس إلى مجموعة من الأفواج فلا بد من وزن أعمال الإنسان. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يلقون في جهنم التي مواصفاتها. أما أنواع العذاب سوف نعطي فكرة عن كل جنة على حدا وبالمقارنة ما بين الجنة والنار سنجد هذه الفروقات من حيث المصير فريق في الجنة وفريق في السعير أما من حيث السعة فعن الجنة قال تعالى عرضها كعرض السماء والأرض أما جهنم فهي ضيق جدا لقوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا نوع المضاعفة عن أصحاب الجنة قال تعالى لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أما أصحاب النار يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أما عن نوعية حرية حركة فأصحاب الجنة قال عنهم تعالى بلسانهم نتبوأ من الجنة حيث نشاء أما أصحاب جهنم عليهم نار مؤصدة أما بالنسبة إلى العيون فالعيون في الجنة قال تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا أما في جهنم فقال عن أهل جهنم تسقى من عين آنية آنية تغلي بأشد أنواع الحرارة أما كيف تكون طريقة الشرب ما بين أهل الجنة وأهل النار عن أهل النار قال فشاربون شرب الهيم مثل الحيوانات عندما تأتي إلى النبع أما أصحاب الجنة فقال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق إذن عن طريق الأكواب من الفضة أو الذهب والأباريق تتم طريقة الشرب عبر ضيافة بالتكريم من قبل الولدان المخلدون أي المزينين بالحلي والجواهر قال تعالى عينا يشرب بها المقربون لماذا قال يشربوا بها ولم يقل يشربوا منها؟ الإنسان لا يشرب بالعين يشرب بالكأس فلماذا جاءت الآية الكريمة يشرب بها ما هو الفرق بين شرب بي وشرب من نعطي مثالا من الواقع ربما مجموعة من الأشخاص يشربون من نوع محدد من الشراب ليس الجميع يستسيغ ذلك الشراب هناك تفاوت في نسب الاستساغة ولطعم هذا الشراب أما حينما يقول يشرب بها أي الجميع مستمتع لأقصى درجات الاستمتاع فشرب بالشراب غير شرب من الشراب أما من حيث اللباس فأصحاب الجنة ولباسهم فيها حرير أصحاب النار قطعت لهم ثياب من نار ومن حيث الطعام أصحاب الجنة وأمددناهم بفاكهة ولحم أما أصحاب النار لآكلون من شجر من زقوم. أما طريقة سكب الماء فالكلمتين مختلفتين. هنالك سكب للماء وهنالك صب إلى الماء. الصب هو بقسوة وبشدة. قال تعالى عن أهل جهنم صب فوق رأسه من عذاب الحميم. أما سكب الماء فتكون بالرفق واللين زيادة في المتعة. قال تعالى عن أهل الجنة: وما إن مسكوب لم يقل وما إن مصبوب. أما من حيث طريقة التعامل ما بين بعضهم بين أهل الجنة وبين أهل النار بين أهل الجنة مع بعضهم وبين أهل النار مع بعضهم. عن أهل الجنة قال تعالى: إخوانا على سرور متقابلين زيادة في الهدوء وزيادة في الاستمتاع. أما أهل النار فبينهم التخاصم قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أما من حيث الكلام مع الله سبحانه وتعالى فعن أهل الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر يتحدثون مع ربهم أما عن أهل النار قال تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون نلاحظ أن الجنة حسنت مستقرًا ومقامة، بينما النار ساءت مستقرًا ومقامة. إذا سيئ من حيث المستقر وسيئ من حيث الإقامة، بينما الجنة حسنت من حيث المستقر وحسنت من حيث الإقامة، فعلينا ان نختار ما بين الجنة والنار. وزيادة في حسرة أهل النار وزيادةً في معرفة أهل الجنة بمقدار الكرم الذي أعطاهم الله له فإن الجنان مشرفة على النار وهناك حوارات مستمرة أو نداءات بين أصحاب النار وبين أصحاب الجنة فكيف ينادي أصحاب النار إلى أصحاب الجنة؟ تقول الآية الكريمة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أما كيف ينادي أصحاب الجنة إلى أصحاب النار؟ تقول الآية ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم ويمكن أن يكون الاطلاع بشكل إفرادي فهناك شخص في الجنة تقول عنه الآية الكريمة قال قائل منهم إني كان لي قرين إلى أن تقول الآية الكريمة فطلع فرآه في سواء الجحيم ماذا يعني سواء الجحيم؟ أي المكان الذي يجتمع فيه أهل الجحيم قبل أن يتوزعوا على أنواع العذاب واليوم منذ هذه اللحظة علينا أن نترقب أحداث نهاية العالم وما بعدها سوف تأتي علامات الساعة لتؤكد حتمية شروق الشمس من مغربها حيث لا توبة بعد ذلك سنبعث من أرض جديدة ومشاهد جديدة كي يحاسبنا الله أحكم الحاكمين بالوزن الزري بعد هذا الحساب سيتحدد مصير كل إنسان فينا إما إلى الجنة أو إلى النار حيث لا توجد منطقة وسطى ما بينهما